سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكرياء إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرة فهب لي من لذنك وليا يريثني ويريث منا ليعقوب وجعله رب رضيا تصورت مريم سيسمى الربين ذحنين يتشورد الحنا كاف هايا عين صاد أذرنا الرحمن بفيه إلعب ذيس زكريان يميق الساوري بابيس اسوى ولنا مشطوح إن يسأب بنوم ذي أن الكون في الدن ملل قروي دي شيف نعمري الثنوغناظ أقريو قذغ في الدين وذي ورثن ذي الثرية ثم الطوثي وتاعي قارث أفكيد غور في الورثيو ذي ورثن الكيني أذي أرثر ونيعقوب جعلت هذا في ذو يا زكريا ونا نبشرك بغلام اسمه يحيا لمن نجعل له من قبل سميا إن يصدر بي أذي كريا نقلع أكيد نبشر سبق شيش أذي اسمك قبل رشيث قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنِ الْكِبَرِ عُتِيَا إِنَّ يَسْأَبَ بِنُومٍ أَمْخَرَتْ سَوَقْشِيشِ فَمَتْتُوثِ وَتِعِ قَرْثِ نَكِّذَ مُغَرَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيٍّ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا ينهزك الكاثدرون ين هي الندبه في وجنيه لي جنيه شهر في الايام احشني خرقاقي قبرف لذ شمع قادر بجعل لي ايه قال ايهك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ان يا شباب نوم اقميد العالم ان يا شعب العالمك ورتزم مرغرد حضرض يمدنت لفوضان يا نموث هذيك درا فخرج على قومه من المحراب فاحى اليهم ان سبحوا بكره العاشيا يدي الخلو يسبح مسن سلشارا سبح تسبح ثمديث يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنان من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبار عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ينهش الربيع اي احيان اطيح الكتاب التورات الزوارف حضراته تهجيه نفكي شيد فمشنيه نتمجر هذقشيش منني شيد الحنان في ذهي الذي التقي يا نان يروح الولد نييش وريل لا ذي مشهور ولا تقول لي في عصون غير ما ناش ما يديروا زوست مريمات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 تحجف اللسن منيس انشق عزد الروح النغ جبريل يقلاش دم منه عن الصح قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا تن يسعب ضغفك السوحنين ماذا يثلير ذوين في التقوذن إن كذا مشقع وغرفة فيما كان أمدفك أقشت أزدقان يرزن قال تلنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا تلنا يس أمكاد سعو أقشتني كرز وجا أسمس خغل عرضي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضية إن يجد أكذر إن ندف في مواجيني ذين شهر فلي أثنقم في العلم إم الدنيا كذا الرحمة أربي فرشوريش فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء المخاض الى جيع النخلة قالت يا ليتني متت قبل هذا وكنت نشيا منسيا في رفسويس روح من بعيد ارومضقني بعدان ابتدت التراوث فرغ الجذرات جنات جرم الثمار أمر اه امر الموتها قبرك فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجدعي النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا يستولى سيدس الدواس لكيش دي قوري من حجان يقمم دبابي من عين صار شدوا مكنا الشواض وشد الجدران اتجانس امدياري السماء يبان ايش في هني منيم ما صدر حد ديال غشيم انس حقا غير وحنين اشوشي من غفر هضره ورهد ومذان فاتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك مراء وما كانت امك بغيا في قرية اسمها ورنيس في بوشي دغريف سنيش ان نساهى مريم زراعر وين كانت خدماج شمهول فماش نهارون وريه لي بدم هيريس ييمم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المدى صبياء فعدت صغر غرص إن نفس أم كان نهذر ظل فني قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك أن كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم أولد ويوم أموت ويوم أباة حيا ينطق ينمكني أقلل العفظ الربين يفكيديو ستكتاف يجعلي يد النبي يقميد ذبر على الخير أني ذرف غريغ يوستيد فظليث ذي الزكة مدام عشاء أدخذ مدى الخيري مام ويدخل قدام جهور ورذوين ثعصون رمان فليم أسمد للا ذو السن مرى مثاء ذو السن مرى يوم القيامة ذلك عيسى بن مريم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 مشاء الله يا ديشنيش مري بكر اللمر اشيني يري فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم افنش رببي الببي نذفن ونعبد سد هذوي من بينهم فويل للذين كفروا من مشهدي يوم عظيم أسمع بهم وأبسر يوم ياتوا لنا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين جرس نذر من خلفا هذه قرس عيسى ربي هذه قرس المصر ربي هذه قرس ذيون ذهلتا ذي الوخد آه رسل رذر السنغرن مدى سن مدى السوي ذذر من أثنف ذذر مقر وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي لمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون نظرت نسوسنا الدماء إما كنا رفلون رشوال نثني أهني ذي الغفلا نهني مهينة منا أذنكنا يوارسن ثمور أذوي ذكي لأنفلاش كان هذا دقل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبشر ولا يغني عنك شيئا بذذي في رحيم ذي الكتاب <تصفيق> نتثبت ذي النبي يمشي ناني بذاس أبذا فغمت عبد الض أي نور نسلور نزار أركي نفع قشمع يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فتبعني أهدك صراط سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أبذا أقري ينسنغ سلوحي نرف السنغ سبعي داذا كملا أبريذ نصوف وقمان أبذا رعب الشيطان الشيطان يعصن حنين أبذا قري يقذا في الله لا بحنين أسقر الشيطان ذو حبيب قال أراغب أنت عنالهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا إنه يسجير وذا عبد إبراهيم مذكم رضاك أكرجم ذا ذي, ذي, ذي, ذي, ذي, ذي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حغيا وأعتجلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عشاء لا أكون بدعاء ربي شقيا إن يشفق على خير أكد ربك يعفو أولويس وغرس أكون الجغد وث عبذا من غير ربي ماذا عبذا ربها ثورة تشيليا ذو الخيف مرث عبذا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عاليا مثل الجل وذا عبد ذن من غير ربي عنه كي يجد إسحاق يعقوب كله ون ذي سن ان في ترسن ديار بها ادي ثواب الخير وذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيئا في جلد ذل موسى إنه سيلا في الصفية إلا دمشق قاعد النبي نستورز جبل الطور للجهنسي فوش أنقر بيث در غورنا أكنا دمه دريد من غز دنفكا إجمس هارون دنبي واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي آه وكان يامر أهله بالصلاة والذكاة وكان عند ربه مرضيا أنه في ذرد الكتاب اسماعي ذنتهي الله وليس خلف التعاد يلا دمشي قعد فيه يتمر مولانيس أذل صدقا يحملت ببساطات واذكر في الكتاب إدريس انه كان صديق النبي ا ورفعناه مكانا عليا بذل ذي كتاب ادريس ما فتئ في النبيهم نستعير درجينس اولئك الذين انعم الله عليهم من نبيين من ذرية آدم ومن من حملناه مع نوح ومن ذريه ابراهيم وإسرائيل ومن مَنْ هَدِنَا وَجْتَبِنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَانِ قَرَّ وَشُجَّدٍ وَبُكِيَ لوي ذاكي في جنعام أربي ذي الانبيا ينس لوي ذاكي إذا نبيت نوحد يشفنا يكت الدرياك إفراهيم يأكد دريان إسرائيل ذوي لك الند نهدا نختاريس النغعد زن ما يلوي زن دغران إلا يثني بوحنين نستدعر نشجد خذن فين ذي <تصفيق> فخلف من بعدهم خلفون ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وستند بعد سن الجياج الجنة ظلت سبعا أي أنت الشهوات نفسي أدك مخرف وِنَّكْ لِتُوبَنْ يُومَنِخَ الدَّمَ الْأَصْرَاحِ وِذَكْ ذِلْ جِنَتَكْشِمَنْ ذِلْ جُشْ مُرْثَنَ ظَلْمَنْ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغواً للا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي ينورث مع عبادنا من كان تقيا الجنة النار جدغن في النسي دي وعد وحنين العبادس والجنة زرين حش الوعد سروضن ورسلن ذيك سيروال حش السلم هرسن اشعان ذيك سرسقنسن اما الصباح مثمدي سني دي, دي مثم الجنة ورسن لعبثا غر متقين وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا إذن جبري أردن سيروس حشما يمرد بيك ذي رس مرين يلان إزتنا نغنى ذي فرنا ارجل رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له اسميا وbeginون برقاع ذكري لن يرسن عبد الشهر عبداش يلونرتش في ويقول الإنسان أهذا ما ميت لزو فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ألا سقر بن ذم ضغض الصحب مموثا أي تسكر من الحي أنا يتسم بن من الله الخلق قبل دقفال وليلولة الشماء فوربك لنحضرنهم شياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنجعلن من كل شيعة نيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا بسببك ذا ثني ذنجما نثنيك الشياطين هم بعد ذا هنب نستحضر غالجي هنجعلنما فالفرقنا في تلك شدار نسان أدنك ستذم كل ثالبات أمشم يشقروا نحنين أم بعد ذلك نقلق علمان السويد يخلنششمن جهنما وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم المقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا فلشتد عذب مره لمره يحشم به بيك ومن بعدك اننا نجوا ودي تسقط النسيا انا جوي ذاك خفران ذيك شنو برحم هي في الشارع واذا تتلى عليهم اياتنا بينات غير الذين كفروا والذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ما يلا وزن دي عران لا يثن غفانا أدن وذي كفرا يوذاك النيون أنتثر بأتقرب حن النثس عمر وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاث ورئيا نسن قراش حاد في الجيل قبل سن نذن يا خير ذي سعياتي معيش دي الهان قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إم العذاب وإم ساعة فسيعلمون منه وشر مكانا وأضعف جندا إن شونا ذي الظلالة أحنين يتكس طوع مظرا خسيت شوعدا ذي العثاب أن الطرف إما ندعى من منه إجل لنذكر مضيق الجنودش ذي مهجال ويزيد الله الذين احتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أذين نربش نمر يوذي ثبع نبلي فيس ذي الفعل خير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 ما تصور الوين نفران شل ياسن غشيق قار ايدي في كلشي ثروه ميضل غفين غفان نغزحيني في عوزه يخطا حتى نتحوب دشو انا ديقار هذاش نسوج الزفراتان هاشنك شينا كان ديقار هاديا شعورنا في الليل ورسانا معاون اتخذوا من دون الله الها ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أقمن وذرع عجزا من غير رب يقنذرين ذي العجد من الشفاء اخضر هذا منكم شيء نعجز ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأوزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ما سعر مض يكن رسلت شوطن غفر كفا أثن تغرون هغرون ويرت حرغ الجزا نسان هذا الاحساب يوم نحشر المتقين إذ الرحمن وفدا ونسوخ المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أسمدن جماوذ يمنا أغر وحنين ينفقون يمشون من نثل ننهار أغر جهنم فوذا حد رسع الشفوع هشويع وإذن نحنين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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى إننا نحن نيس عميس إذ هرم ذا معثلير إكسبنين فوقها لا لا إذا معثلير أقربهن وانشرهن لذي هذا سخن لذي يولار مسم السفن ربي ميس ذينك نور اللراء أدي يشعر وحنين ميش خبيني اللان ذي هنوان ذويني اللان ذي يحصطني حسبثا كل يوم ذي دي سندياش يوم القيام وحدش وذاك يومنا ليسرح كاني خدما أدس يقوم وحنين لمحب ذاك فإنما يصرناه بلسانك لتبشر به المتخين وتنذر به قوما لدى أثناء نستهرد القرآن السلساني ختف الشرديس وليتسوذنا ربيا أثناء ذر الزيسيون القوم تاذا وإثناء سنطق حظ وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد او تسمع لهم ركجع اشحن في نذر الجيار قفر نسن حد التضروف اشته